Bismillahirrahmanirrahim Taha Ma anzalna alayka Al-Qur'an l'tashqa Illa tazkirta l'men yakhshaa Tanziila m'men khalqa al-arza wa samawati al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 وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أمرى وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزير من أهلها رون أخي أشد به أزرى وأشركه في أمرى كينو سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 Fala bithsinin fi ahli medina, thum majt ala qadri ya Musa, wasta nagtuk li nafsi, izhab anta wa akuhuk b ayati, walla taniya fi dzikri, izhaba فقولا له قول اللين اللعل له يتذكر أو يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّي مَعَكُمَا أسمع وأرى، فاتيَهُ فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بأيَّة من ربك والسلام على من اتبع الهدى.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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 Wala ta'lamun ayyuna a'shadu a'zaaban wa'abqa Qaloo lan n'uathiraka ala ma jau anna min albaynaati Wa alazi faqarana faqd ma'an taqad Inna ma taqdi هذه ilhyaata addunyaa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 ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضْبِهِ فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَابَ وَآمَنَ وَعَلَّمَ لصالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم أولئ على أفري وعجلت إليك رب لترضى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 اانفطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حم قوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَ الَّتُوْخَلَفَهُ وَظَلْلَ إِلَّا إِلَّا هِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِنَ أَسْفَأٌ إِنَّمَا وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء إما قد سبق و قد أتيناك من لدن ذكرى من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسائر لهم يوم القيامة حمل يوم يُوفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة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 فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الْدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ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 وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للهي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى